ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانجروا إنكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تقولوا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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 110. اليتامى اليتاما وَإِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيمًا فَلْيَسْتَعْفِ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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم 114. للذكر مثل حظ الأنثيين 115. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 116. وإن كانت واحدة فلها النص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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنَ 113. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 111. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 112. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 113. إن الله كان توابا رحيما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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْتًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُ نَهْرَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 119. هرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم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 119. أولئكم التي دخلتم بهن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 112. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 113. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة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 117. بعضكم من بعض 118. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 111. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 112. ذلك لمن خشي العنة منكم 113. وأن تصبروا خير لكم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 119. للرجال نصيب مما اكتسبوا 110. وللنساء نصيب مما اكتسبوا 111. واسألوا الله من فضله 112. إن الله كان بكل شيء عليما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 119. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 110. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 119. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 111. إن الله كان عليا كبيرا 112. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 111. إن الله كان عليما خبيرا 112. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 111. وكان أمر الله مفعولا 112. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 113. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما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 وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا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 ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 112. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 113. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما 114. ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئُنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَقُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا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 منهم يخشون الناسك خشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كل ما تعُدُّ يا قليل.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 117. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 118. والله يكتب ما يبيتون 119. فأعرض عنهم وتوكل على الله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 عَسَى اللَّهُ أَيَّ كُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَ مَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُل لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 111. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 112. إن الله كان على كل شيء حسيبا 113. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، فما لكم في المنافقين في أتين، والله أركسهم بما كسبوا.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 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها 119. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكف 111. وقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم 112. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 113. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 112. وكلا وعد الله الحسنى 113. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 114. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 111. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 112. فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 119. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 113. من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 119. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 110. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 وَمَن يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ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 نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاء أمر الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.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 وَلَا يُضِلُّ نَهُمْ وَلَا يَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَ نَهُمْ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 117. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 118. والصلح قير 119. وأحضرت الأنفس الشح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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه 110. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 111. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته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 113. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 114. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 115. أيبتغون عندهم العزة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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ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 111. فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 112. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمننتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم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 111. وانتخذوا بين ذلك سبيلا 112. أولئك هم الكافرون حقا 113. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 117. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 118. فبما نقضيهم يثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل 111. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 112. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما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 112. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 113. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 117. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 118. والمقيمين الصلاة والمؤمنين 119. أتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما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 119 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 قيم ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكما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 111. فآمنوا بالله ورسله 112. ولا تقولوا ثلاثة 113. انتهوا خيرا لكم 114. إنما الله إله واحد 115. سبحانه أن يكون له ولد 111. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 112. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 112. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 113. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 113. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 114. يستفتونك قل الله فيكم في الكلاله إن أمرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 119. فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك 110. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم 122. وأن تضلوا 123. والله بكل شيء عليم